لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسمهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما أفر لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسمون بثيماهم تعرفهم بسمائهم تعرفهم لا يسالون الناس إلحافا تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم